نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة اقصدنا دستورنا القرآن مصدر عزنا لن نرتضي غير الشريعه موردا لن غير الشريعه موردا بسل سلاحك يا مجاهد وارتمي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 صوت الحق من أغمادها ويضج صوت الحق إنه أغمدا بدت سيوف الحق من أغمادها ويضج صوت الحق إنه أغمدا آن الأوان لأن تسل سيفنا على من قد تجبر واعتدى حمم على من قد تجبر واعتدى يا أيها الأبطال يا أملاً بدا يا من دعيتم فاستجدتم للنتا يا أيها الأبطال يا أملاً بدا يا من دعيتم فتم فستجبتم للنداء تتضاءل الامجاد عند جهادكم يا جحفنا للحقنا للسؤذزا يا جحفنا للحقنا للسؤذزا يا جحفلا للحق نال السودزا يا جحفلا للحق نال